ثم انتم هؤلاء اشتوا في اعتراف هكذا هن تقتلون انفسكم هن ايكو دكوجن برايت خودكوجن اف برايت واي الديني وتخرجون فريقا منكم و هن كومك اشخو يعني اهل ديانته الدريخا من ديارهم اشخان يتوان تظاهرون عليهم هنه هاريكاريه كافره و مشرقه لسروانه تكن بالاسم والعدوان تقولنه تعدائي يعني هنه هاريكاره كافره السرب برايت خو هنه الگل كافره برايت خودكسه وإن يأتوكم أساره و هاكر هنه اخسيره كيش خو ببينن الدست غير ودابط هنه چهن؟ تفادوهم هنه دي فدهش بجبادن هنه فدهدن داش دستوان بيتادر هاو قوه هاكر حد بون دستی داده کوچن، بس هکر دید بون اخیر دارا بن فدیش بیش بدن. باعثیه. به خودت عالج برند بیشت. و هو محرم عليكم اخراجهم در اخص نواجک السروی حرام. هنچه واددرس تکن. هنچمالت وان بدرخن و بکوچن، بس هندرس ناكن هنفدیش بیش بندن. به موقفکی متناقضه. وقتکی ال دفترات دیشن و بوتش تاکی ال دیفناش. به خودت عالج برند أفتؤمنون ببعض الكتاب هن شوى إيمان بهمدك اشتوراتت إينا وتكفرون ببعض وهن كفر بهمدك بيش أخذ تعالى جزائوان بيش وقبوان بمديارتك بيش فما جزاء من يفعل ذلك منكم أو كسئف عهدها شكوان دي عهد أخذ تعالى أفشلت وساكرين شجزاء نينا جزائوية ابتنية إلا خزي في الحياة الدنيا شرميزه شرمزوريه ريراشيه ذلتا اجيان دنيايدا بلي اخره هر كسا كي هوب كتا شوا به خود تعاله هول كتا بشرمزور كاتن اجيان دنيايدا ويوم القيامه والاخره روج قيامته يردون دي اين زفروندن اف كاسيت ها ابيت اشد العذاب وعذاب شخرك ودجورتر او عذاب الله تعالى حاضر كريم بو وما الله بغافل اما تعملون و يغافلنين يا غافلين يا خراب خده تعالى هاجه هي هم ياتج مرتين بودي ورازيل كانت تولي